منزلي ومنعت من روحي ومن بدمي أسطر قصتي وجهادي، ودليل صدقي عدتي وعتادي. أنا مبدئي أن الهوان لغيري. والعز ولأمتي وبلادي مشاعر صادقة من مجاهد بذل نفسه جرت بعد موته في عرق طفله الأبي فسطر هذه الكلمات قلمي يسطر للورى كلمات ودليل صدقي يا أبي عبراتي طفل أنا لكن في قلبي لضا يبدو على لغتي على قسماتي قلمي يسطر للورى كلماتي ودليل صدقي يا أبي عبراتي طفل أنا لكن في قلبي لغة يبدو على لغتي على قسماتي طفل وأحمل عزتي فتعلمي يا أمة سكتت على مأساتي طفل ولا أخش الرداء فتشجعي يا أمة مشلولة الحركات طفل وأرسم منهجي يا أمتي فتقدمي سيري على خطواتي النار يا أبتاه تحرق مهجتي وتحط من جهدي ومن عزماتي عبت النصارى في البلاد وأفسدوا هدموا البناء هوى أحرقوا شجراتي قتلوا أخي وأنا أراه فلا تسل قلبي عن الآلام والحسرات قتلوا العفاف وشوه جثمانه لله كم صرخت هنا أخواتي سلبوا دياري واستباحوا منزلي ومنعت من روحي ومن غدواتي أسروك يا أبتي وفرق شملنا فتكسرت في خاطري حسراتي أنا لست أنسى وجه أمي حينما رحلوا بنا ليجربوا قدراتي وجدي عليها حين يعصرها الأساس شوقا إلى لعبي إلى بسماتي وجدي على أمي إذا ما جنها ليل وما استمعت إلى ضحكاتي ما حالها بعدي وما حالي هنا حرى وربي يا أبي زفراتي ويزيد من ألمي تخاذل أمتي عن نصرتي في أعظم الأزمات أوى ما ترى وقلوبهم لمصابنا وما يرون ما الذلتي وشتاتي او اليس تنقل ما جرى اقمارهم او ليست طرق سمعهم صرخاتي وما يؤرقهم ترحم طفله وانينها في الاسر في الظلمات صور تشيب مفرقي ما بالهم ألقوا عليها أتفها النظراتي رفع العباد لربهم حاجاتهم وأنا إلى ربي رفعت شكاتي حي أنا لكن روحي مزقت فأنا أشاهد في الحياة مماتي حي وأن الممات فربما أقضي ولم تبلغ أبي أبياتي والله ما أخشى الممات فإنه شرف فهلا تسرع بوفاتي ماض وإن رفض الأحب ربة نصرتي فأنا بربي لا تلين قناتي يوما ستصيرني أقود جحافني وتقودني نحو الردى نقاتي سأعود يوما للديار أعيدها للعز حتى لو بذلت حياتي اليوم آخر من بلادي صامتا وغدا أعود لتسمعوا كلماتي